بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقل للكافرين ليس له دافع من الله دلمعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا هم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم الحميم أن يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته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 لضوان الزاعة للشوان تدعو من أدبر وتولى وجمى فأرعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه إذا مسَّهُ الشر جزوعا وإذا مَسَّهُ الخير منوعا إِلَّا المصلين الذين هم إلا المصلين الذين على صلاتهم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 والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم, فإنهم غير فَمَنِ بِتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِضُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قبلك مهطعين عن اليمين مهطعين عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ الشمال لعزيز كُلُّ كل من إن منهم أي يدخل جنة نعيم كنا اننا خلقناكم مما يعلمون فلنا اقسم برب المسالك والمغارب إنا وعلى أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسوق فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذين يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهِ